إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور ونشرهم سيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يرضيك لم تجد له ولي المرشده اشهد ان لا اله الا الله لا شريك له اشهد ان محمدا رسول الله من سلك وفاز بجنات النعيم ومن عاد عنه يمينا او يسارا للنبي في سواء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 وكل ضلالت ابنار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يجلو أنا كانتر لا توضيح الأحكام من بلغة المرام الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البستان أيش دين فرموديش وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجنا من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحه. أخرجه مسلم أبو غرين جاءت ورزي قوائل سربي كفي غنبري قوائل صلى الله عليه وسلم فرميتي أكهل يشيق لأيوه لذجي في بطني شيئا اشتاشي لذجي جنبه قرقر يعني استوى لي لزي جربو، فأشكله عليه كجيل زيجود نيزاني تز تسيات سميها آخر مزمن هو شيء أملا، آه اشتقت إلى درتو أنا بعد مزجود درنسي حتى وكون جاي جاء لدنك جبه يام باي أدرست كواحدة ليش كأنه مبادئ عديد إذا وجد يعني أحس شيئا وقرقر ك القرقرة بتردد الريح في مطني، زاد يبغى أزجي بعده كان أشتاك، فأشكل عليه، إلتبس عليه الأمر، نيزاني أوديوا يا أوديوا، أوجد ناقض للضوي أم لا؟ هل برز إمامي أبو حنيفة في هذا نجد شيئاً خلق الله لزجبيته؟ حتى أنا قاله ودش، أقول بيبكني بدمع دلدزني دشتي نسابك عطيه وي بقحقه بيبكني سبب له وزيشي با على او السومش شرت جنيا بلا بدن بقحقه بيتم دالت دفته سبب له صوت ريحه أي, اي صوت ريح عند خروجها من الدبر او نت ريحها يانجيلدا جيدا بيتن يان بوني كأن بيسته وانا ما يخدر من الحليب. يك. هذا الحديث أحد أدلة القاعدة الكلية الكبرى. يجله بلقي قاعدة جورا كان وهي اليقين لا يزول بالشك. يعني الأشياء لا يزول بالشك. كورت كاتيا. سبب من سبب مني مني المعلوم. كورتة أتوشتي يقين بشتغل ناسي. والله يا جماعه راه فزان الشكا بو فزان الدرسه بالهم يقين الجلي بوا اغي يقين الذاني لا يقين فلذا فان الامر المتيقن ثبوته لا يرتفع الا بدليل قاطع امر اليقين كثابت هو زيجرو خلاص دي الا ب دليل قاطع وشكوني بت ما دام بقوي بس ثابت ولاش قاطع زابدو دي ب دليل قاطعش درس ولا يحكم بزواله بمجرد الشك وحكم ما ادري بلن اوتوني بنان بنماني بلتنهاقمان. كذلك الامر المتيقن عدم ثبوته لا يحكم بثبوته بمجرد الشك ولو أمر امر بوي ثابت نبوه او يقين دزنيش يقين, أبي يقين بشيء لا يحكم بثبوته بمجرد الشك تنها با با بجمان حكم دال ب بجمان نبي لأن الشك لا يقاوم لا يقاوم اليقين جمانش برجل لا ويناك تر لا يقينني مقامات ويناك فلا يعارضه ثبوتا وعدم معارضيناك يعني ب سابتون سابت بنماني دوم قال النووي هذا الحديث أصل من أصول الإسلام أو فرمودي أصلك ابن رتك لمن رتكاني إسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه قاعدة فقيشة وهي أن الأشياء يحكم بقائها على أصولها. أشياء كانش تكان أمي حكم دري بوني خوي ما نوعيا على أصولها لسأصلك إخوان ابن رتكي حتى يتقين خير يتقن خلاف ذلك حتى يقين دبى برجل بوده كمابي تاني أو ولا ينظر الشك الطالع عليها هذا بندى أما آيات قرآني ما نيا ينفر منيب ينبر صلى الله عليه وسلم أو قاعدانة ديني لو أستلم مثلا في موقع كتابك هنا نزكي تاسع حديثي تعلوه تاسع حديثي حتى قاعدة سر قاعدة ليه وتجيء قاعدة كان دلنا زول أو قاعدنا لبره <تصفيق> <مثلاً. تصفيق> أو بني زار مثلا موقفي محرزين يعني مثلا مثلا أما مثلا اخر كان لك اي سبب هذا هذا اخر ده كانو او كده التلفزيون او بطاقه مثلا لير كان علماء كان غالما ان, إن وغانما فهو حرام، وإن كان سالماً وغالي سالماً وغنيماً فهو حلال. قاعدك لا دليل ذا يعنى لا قرآن وحديث يعني أجرت شوي تلفزيونك تكره تلفزيونك يبي يزورك يا بلام بتأقسى لك يبي يده أو بتأقسى من صوت منزني عليها مثال مثال ما دم غرما غراميد ذي ثمن دولار تروح هرامة يعني بيداقبوا كرين بلام كبرتيك أنتوا بكر يعني كري تلفزيونك بس 30 دولار يا أو بيداقب أوتوماتيكي لا قريتي ما دام لا دفتر وزلال لا بتسهلك لا ك لا بذاكش درسته بذاكش داخل يعني ببقالنيا لازمني أوينه يبكرفون داخل القراءة يعني داخل القراءة بيدون لبوي درسته إذا إن كان غالما يعني غراميدة وغانما غنيمة لبوي درسو فوحرام وإن كان سالما سلامة بيجي له ده لازم نبقالك هيك هدي وغنيما غنيمة الشيء دفتره فهو حلال اذا قاعده موقع لي يعني ما قصديش على الكين اذن وانا اجل ان يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون بيني من ما هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك هل نخوي جوا بس بس مو أو يدي أو يدينا على قليلتي تواني نخر طيب ولا يضر الشك الطارئ عليها فمن ذلك مسألة الباب التي ورد فيها الحديث لو جدنا لكم وبا أبي أو يك الطهارة زاني يقيني أبو كوا دنيا جهية وشك في الحدث جماني لاش كان دنيا جهية أبو حكيمة ببقائه على الطهارة على الطهارة لو قلت حكيمة لبرو يفعل كديارني وقدم كليل كرام كديارني إذا م م م مزبورين دي كلامي للمجهول نعم مجهول ناي بعلاقة مشهولة ببقائي على الطهارة كاتة دزنجية ولا فرق بين حصول هذا الشك في نفس الصلاتي أو حصوله خارج الصلاة أو أو جمانة سلنا ونجي نويد نزبو سلنا درو سلنا درو سيم العقل السليم يؤيد هذه القاعدة الشرعية عقلي خ... عقلي باك. عقل خا عقل باخ صحيح يعني بذواني فكر كاتوا سياد فأحشتيلك هل أبوه قاعدة ك ذلك أن اليقين أقوى من الشك شذي يقين يكويك ده كادو أو يقينه بس شك ولAIN ما هسيق لناوزيا أو ما هسيقابزارم قوشي خوشا قلت أنا ودرسنا شكنا ما هسيق هذا موسيا إذا نا لأن في اليقيني حكما قطعي جازما تقول له المساله يقين حكمي لي ورتك ما كانش قطعيه وجازمه فلا ينده بالشك بقومان يتولى بيت والله كاكا هو خزان توني ووابزانم زنا اولايتي درت تو شيء شيء ديت ووابزانم ووابزانم ليه غري ووابزانم نيه باش تشي اللي غري اغا عقد تشبيتني بلي مادم غادي خلاص بالطبع بالطبع كهواي جود خلاص أو كذا لي قيمة جديدة إذا إذا خي إلى إنسان إن... إلى الإنسان أنه ج منه شيء ناقض للورود أقواي عليه أغرز منه شيء أو لا. وجيش فالاصل بقاء طهارتي من فلا يبطل وضوءه ولا ينفتل من صلاته حتى يتيقن ان خرج من شيء اليقين لا يزول بالشك ابي الا اجزاني درتوا ا ما در تويت ما معناه لا نرضي بالشك وقد ضمم البخاري رحمة الله عليه لهذا الحديث لو ان مجاربه ذكر امام البخاري فقيها او در الفقه باب لا يتوضا من الشك حتى يستيقن يد بغمان وابد زنجينية. لانه يجب ان يكون هناك اشياء لانه يجب ان يكون هناك اشياء لانه يجب ان يكون هناك اشياء بي. كحديث ان يكون هناك اشياء لانه يجب ان يكون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 فينزم إن الريحة الخارجة من الدبر بصوت أو بغير صوت ناقضة من الوضوء أو بواني كوادردس لإشتوي إنسان دبر إنسان بدن بيان بيان بيان تدنيش ناشتيني تدنيش ششم يراد بسماع الصوت ووجدان الريح في الحديث هي من ذلك كوادرين بصمان سيافة بصمان يقينكيها كده لين جاي دنقل كي بو يا بون فلو كان لا يسمع ولا يشم، بلم أجرت جيل نبو، وبون شيل نكت، وتقن بغير هاتين الطريقتين، لو شي يقين بو بغير أودر رجال، انتقظوا رؤه، ده او دسون ده صن، ده سينزلك خير ده عشانه، بقول زاد كويس كم خويد ساند، وإنما خصلهما بالذكر لكونه لكونه مال دائما حكم لساق مي غالبة ندره نجلسا غير غالبة، لو أخوي بروزكار باسدي ياي والذين آمنوا، لو باسدي ما نظناك، لبدره غالبيتي على ضمني وجدب سابعا تحريم الانصراف من الصلاة لغير سبب بين. تحريم الانصراف من صلاة العيسى بني ده النبويات عشة انت بيقين بي هلبراند يشترى إنسان كاتك كده ايه يكسر خوي لو هو مقابل بزانية كا عشان ما لو ما نا نقل خلق جمان يخلعك في دفت ثاميا قال الخطابي في الحديث حجة لمن أوجب الحد على من وجدت رائحة المسكري في قال الخطابي كان إمام خطابي دفن من رزيق والسربيت الرحمسي والسربيت دل او حديث حجة بلقية لبوشي لمن أوجب الحد أو كساني دل حد وازبة داري حد لا شيء على من وجد رائحه المسكر كان بوني على تكون الدهي، لاشا، هو حد يقدر كه، ترى هو حد يس حزاء، تمشي، تسميمه، وعلى على معالم لو هل توقف مياه بيس برا؟ هو توقف مياه. بس في في لم يشاهد يشرب يشرب ولا شهد عليه شهود ولا اعترف به. الخطابي شيء طيب يسوسش. وعن طلق بن علي رضي الله تعالى عنه قال. قال رجل مسست ذكري أو قال الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه الوضوء فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إنما هو بضعة منك اخرجه الخمسة وصحه ابن حبان وقال ابن المديني يعني علي ابن المديني شيخ البخاري هو أحسن من حديثي بسرطان تذكر يعلي رضا يخوانا سيدة فالمثل يشك بياني قوتي امن دستن بعورات خون كوتها. أو قال يان فريان قوتي يشك دستي بزكري خوئي كوت لكاتي نواجد لا ونواجد لا أعليه الوضوء أعجز نواجه لسلا بيغمبر فرموين نخير أو بارسيك بارصعوش تأكله خود، بارصعوش تأكله خود. طبعاً ليه كنا نبسطي دي أول الله هذا من لا إيرادي. ده عندي. شو, خلق خلق خلق شو من مس ذكره وقل لا هذه بعد نبديش نقول كده. كو فرق يعني في ذكين. أويه أويه كم عم دنا؟ هسه إشتلانيا. يك بعم دن؟ بعم دن. ده سيل أولتي خوي ده. من دال من دال يخوسي بيته. بعلم. بعلقنا بودي. من دال مش لقنيه. بعلم بعلق بودي نديسه. لو اللي قال لا وإنما هو بضعه منك. بس يعني بارتجوش ذكرته. شافنا استاذ ده خوش هذا ستربي ذكيه. أي من كان لا إرادي شبيخ بالشجني بعد بنشر الأحرام إذا كان أي من كان أي من كان بت... الحديث. الحديث صحيح شو شماني قال في رواه احمد وصحاب السنن والدار قطني قال ابن المدين هو عندنا احسن من حديث بصرة وقال طه بإسناد مستقيم غير مضطرب بخلاف حديث بصرة وصح ايضا ابن حبان والطبراني والمحاسب وضعفه الشافعي وابو حاتم وابو زرعه والدالقني والبيقي وابن الجوزي واوضح ابن حبان ذلك في الحديث مسست ذكري مسست ومس من بابي قتله قتل ومعناه اضطيت بيدي يعني دستن بيكت اعليه الحمد لله هم ذا كلامه يستفهامه هني آية وتعت بطلب التصور أو التصديق. ده إركانش دو طلب معنى طلبي تصديق طلبي تصور ده إركان طلب بي تصور يعني تصديق يعني دي والمراد هنا طلب التصور لو طلبي تصور بناء جابك إيه بآ آ... يعني نادبيتم ده تجمع كتبي آ نا ده طلعني ينزل أوكي ترى طل أويا ولذا ازوغ بلا لو يتمم البلا جاءت تصوريه تصديقيه انما وبضعه منك تعليل التي تسمع ذلك كوا وذنيه لازم هذه جلسه بعواض قريب انما طبعا انما دائما اذا ان المؤمنون اخوه او ما في غته كافه يعني يمنع ان من ان تعمل عملها عمل اني عملي كعملي ان اعمل خينا كتم كعمل خينا بخينا عرب ذو بالفعل ينصب الاول فيكون اسم لها وترفع الثاني فتكون خبر لها انما المؤمنون اخوه لا انما المؤمنين اخوه مثلا لا بلا ما اخي هذا ده ان المؤمنين اخوت طيب إنه حظ توكيد ينصب الاسم ويرفع الخبر إلا أن ما الحرفية آه تابعي كفسها عن العمل فصار قالتك مانعية كافية فصار منهما ما حصر حصرين يركبوا دات حصر قامت مقام النفي بوادات حصر وإلا تأذت الحصر قالت <تصفيق> بضعه بفتح الباب الموعد وكسرها بعدها ضاد المعجم الساكنه ومتى نعرف ما كان معجم عين لو درى المعجمات تويه وشوكي دمى لنات الايه غينه يعني عينه لا بد من ان يكون معجم اي بنقطه هل يكون معجم اي بنقطه هل يكون معجم اي بنقطه هي قطعه من اللحم ها بضعه بضعه منك يعني بضعه لرياضي جلدين منك او قص منك أي من جسدك مثل الجدي والرجل وغيره سبحانك الله ان ونتوب إليك.